السلام عليكم وبركاته الحمد لله نحن الله وكسا السلام عليكم الذين مصطفى على سيام النبي المشتبة والأمين ومصطفى على تحقوقتي الكرام أدوى بيك سيد أهدوى من الشرفة وبعث أعتدر أنا الآن يعني وما أدر ماذا أخياني بقى سكات جدا صلى الله عليه وتقبل منا ومنكم العمل يعني حتى لا يضيع وقت انا كما قلت انا في الطائرة فما ادري اكيد وقت سينقضي هنا او يحدث اختلاع فاتوقفت سريعا وقفنا عند قول الله عز وجل فرق الاستو زي ابرصل من قولك فملئ الذين كفروا ثم اخذتهم بذلك انا شكل كان عقاب وتهديد اكيد وعيد شديد على دين الكفرل الذين يستهزئون بالأنبياء ويجحدون برسالتهم وقلنا بأن هذا الأمر ينتحب على الوكيل لأن الوكيل ينزل منزلة الأصل يفصل باستهزاء طيباً بما نحمل الشريعة كالولماء الذين هم ورث الأنبياء نعم كالأنبياء الذين هم ورثت الأنبياء أيضاً انتظروا منزلة الأنبياء في هذا فليستيزاؤوا بهم والقضح في أعراضيهم سإنها كبيرة من الكبائر التي يمكن أن تودي بالمستهزين إلى هوة صحيقة بذلك يقول النبي سلم انما العلماء هم ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ذي الهامن ولا دينارة لكن ورثوا الهيب ثم أخذ بحظ واسر بذلك بلين آله مغيره قال حفرتين مهلكة حفرتين فيهم المهلكة. حفرة الولاة وحفرة العلماء أما حفرة الولاة فقد تهلك دنيا المكلف وأما حفرة العلماء فهي تهلك آخرة المكلف ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماية ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها يعني بس يا معلم الناس الخير وكما قال القدرا قالوا انهم نجوم السماء والنجوم امله للسماء كما قالوا وسلم ان النجوم امله للسماء اذا في العلماء امله لهذه الامه ولا ندعي فيهم من ففيهم الزلل وفيهم الخطا وفيهم المعصيه وفيهم التعدي لكن كل بحسابه من كما قال عجب مسير ما من عالم ولا شريف ولا ذي سلطان وله عيب او فيه عيب ولكن ان غلب على عيبه جبر الفضل على العيب وا ايضا يقال ان ناخذ الناس بالغالب قال انه ذهبنا عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحصل الخدس وبنا التهديد الشديد من الله تبارك وتعالى قال فكيف كان كيف كان عقابه ابهمه والدلاله واضحه جدا على أن ان العقاب كان وخيما ثم قال الله تبارك وتعالى افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قلت امنوهم ام تنبؤونه لما لا يعلم في الخفا في الارض ام بظاهر من القلب قال الله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو يتكلم عن نفسه سبحانه جل فيعله وهو الذي وهو القائم على على كل احد يتولى اموره فهو الذي يتولى امور خلقه ويدبر امور خلقه من الارزاق والاجال والاعطاء والمنع والاحياء والاماته كما قال اهدف الله دعلا كل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنجع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيذك الخير إنك على كل شيء يقدير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا أن بغي له أن ينام يرفع القصة ويخفره يعفع له عم الليل قبل الرأي ويعرف عم الليل قبل قبل الليل قال حذيبه النور اه لاحذيبه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وعلي بن مسعود وهذا من باب الموقف الذي ينزل منزلة المرفوع عندما قال ما بين كل سماء واخرى وزيرة سمسين ألف سنة ثم ذكر وطال ما بين السماء السابعة والماء وزيرة سمسين ألف سنة أخذ ماء السنة مني ثم قالوا العرش فوق والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه وأيضاً اسم الله الصمر فأنا يصمر إليه عباده جميعاً لحوائدهم ذلك في الحديث القدسي قال, قال الله تعالى عبادي لو أن أولكم وأخلكم وإن ساكم وجنكم في صعيد واحد ثم سألوني فأعطي كل واحد مسألة ما نقص ذلك من عندي من شيء وأيضاً قال الله أجل سالك إذا عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا تعلم قال فمن هو قائم على كل نفس لما كسبته وهذا أيضا فيه أن الله تعالى يقول أن الله هو الذي, قام على هو الذي يتولى أمور عباده بالتدبير وأيضا من الأرض والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة وعد أيضا حسنات والصيات كما قال للمسلم كتب الله الحسنات والصيات ثم بين ذلك فقال للملائكة إذا هم عبدي بحسنا فعملها فاكتبوها له عشر إلى سمامة الضعف إلى أضعف كثيرة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة في اثر الحديث وفي قوله أفمن هو خائم على كل نفس بما كسبت أيضا يبين الله على أن هذا هو الذي يستحق بأن يفرب بعباده لانا الان متغرب له سبحانه والذي على والربوبيه الحق المعنى المطلقه له سبحانه دله دله في علا فليس أحد يدامي يداني الله رسول ولا يسام الله رسول يقول الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهذا انكار من الله جل وعلا على اولاد الكفار الذين اتخذوا من دون الله اولياء ف ان شاء الله حفظك حفظك كيف رب يرضى عنا ومنحفظه في كل طور ومنحفظه في مبارك الله يتقبل يا رب سمعنا على التخصيص أنا أتسلم إن شاء الله أبدا نفسه أحسن الله نعم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هي فيها انكار على المشركين الذين اتخذوا من الله أندادا يعبدونه من دون الله جل في علا وهنا في قوله أفمن هو, أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فيها إذبات الكسب لهم لا لا لا ده اللي وقع الكس الكس لهم وهدفه رد على الجبرية الذين يقولون بأن بان المرء في فعله النسبه اليه مجزيه وان الفاعل الحقيقي هو الله الذي عليه كذلك اخو يقولون القه في دمن مكتوف لدين وقال اياك اياك ان تبتلى بالماء هذه هذه الان نظ بما كسبت يتراوض حديثا على اختيار المرض وفعلا المرض وكسف المرض كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالله جاء الله وأن تلكم بما كنتم تعملون وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ففي الآية أيضا رد على, على الجبرية هؤلاء من, أضل خلق الله هؤلاء من أضل خلق الله هذا الذي قال قائلهم عندما بيش المريسي عندما, عندما قاق قولي قولي اوكي شا... قال ايش ما ايش قال لما سمع خطاب الله على ربي ما ملك ان تجلب ما خلقت قال لو كنت مكانه لقلت أنت نعوذ بالله نقول هذا ضلال المبين وهذه كما قلنا يعني القادرية احسن حالا من الجبرية فهم أسوأ الناس ضلالا في هذا الباب نعم فقال الله جل شعلا فمن هو قائم على كل نفس بما كثبت وجعل لله شركاء وكما هذا أيضا إنكار على من تخذ من ذن الله أندادا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا على ان فضلا أن يملكوا لأحد نفعا أو ضرا والجواب ظاهر في قولي وجعلوا لله شركاء فأنه قال كشركائهم قال تشرفك قال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رعاكم الله ساد ابو خالد السكايتين قائد الطائره الكابتن حاتم التهامي ومساعده وكابتن محمد ثلاثه تاوي وزمرائه اللحين رحيبون بكم على متن هذه الشجره رقم 411 والمتجه وجهه الله تعالى الى مطار برج العرب بمدينه اسكندريه تستغرق لنا حوالي ساعتان ان شاء الله اعتباروا فقدم from to, uh, -a. First to uh, the Saudi airport program agar barchan we the plus mal the Saudi land and the say and all and the بخير you have a project skyment alignment number captain how to 411 operating to, uh, in, in Alexandria I find time will be two hours and احمدنا فالمكمل في هذا القول قال وجعل لله شركاء وهذا انكار من الله تعالى شوذا فريهم انهم قد جعلوا لله شركاء جدا في علاات الخلق أو في حياه الممات ولكن هو ما جعل ذلك ما جعلوا شركاء بذلك على في الرزق او الاحياء والامات نعتقد ان الرب جل وعلاه هو المتصرف وحده بذلك لكن جعله جعلوه شركاء في المحبه وفي صرف العباده وايضا في الأسماء والصفات لانه مشتق من اسمائه اسماء كالعزه وكالمنات فقد اشتقوها من اسم الله لا في اوراد لذلك انكر الله عليهم قال وجعلوا لله وهذا حالهم المنكر وجعل الله وجعلوا لله شركاء قل تموهم ام تربونه بملاءه الارض ام يخرج منها قولا فيقول وجعلوا لله شركاء وهذه, وهذه, وهذه من اكبر كبائر احشى بالاحشوب واظمه اشحن بالقلب بيتر دوفر ديفانس الحشب وأطبحوا و... و... الشرك ولذلك قال الله رعلا إن الله لا, لا... لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وجعلوا الله شركاء قل سموهم فأمرهم الله رعلا بأن يسموهم طبعا هنا لست التسمية فقط التسمية التي استحقت للصفات يعني من صفات الكمال والجلال والعظمة إن كانت التسمية تمتلك هذه الصفة لي... ليس أحد له أسماء الحسنة إلا الله جالك علىها ليس احد الله جل وعلا ولذلك لما دخل الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على على على, على بشراحه خلون قال لهم قال قال بما يكنونك قال يكونني ابو الحكم وقال علامة قال محكم إلا اخذوا من من قولي الا اخذوا بقوري قال ذلك الله ما اسمك مسموب منك الكبير قال شرح قال انت ابو فالغرض المخصوص بأن قل فمهم بما يستحقون من صفات الكمال والجلاب والبهاء والعظم وإضافة الأفعال لهم كأحياء وإماتة ورس وعطاء ومنع وغير ذلك هذا يكون إلا لله لذلك قال وجعل الله شركاء خف هل هؤلاء الشركاء يسمون الله لا يفعله ويدعمونه قال الله لا يفعله هل تعلمونه وسميه بقى. لا لا نعلمونه وسميه قال الله جلال جعلاء قلوا الله أحد الله أصمد لن يرد من يورد لن يكن له كفوا أحد بذلك قال قل ثموهم يعني ما يستحقون من صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة فعلهم يسمون كما يسمى الله العالم الخالق الرازق المحر المميت وأن, وأن كل اسم تضمن صفات الكمال هذا الأرض هذا انكار وإنكار شديد على ما جعله الله شركاء سبحانه وتعالى وعلى ما إقرارهم بأنه رازق المحي المميد أخالق والله وعلى الله واجعل الله شركاء قل سبهم أم تنبؤونهم بما لا أعلم في الأرض أم بظاهر من القول قوله أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض هذا استفهام منقطع مما قضى المعنى فإن سموهم بصفات الله دل في علاء كمنات والعزة وغير ذلك فقل لهم أتنبئونه تخبرونه بشريك الله في الأرض وهو لا يعلم نفسه شريك كيف تفعلون ذلك وتجرؤون عليه وقد أنكر الله دل في علاء وقد أنكر الله جل في أن يكون له سمي او ند قال الله جل في علا وجعل الله, الله ده. وقال الله جل في علا وقال ابتغض رحمانه ولدا فأنكر وقال لقد جئتم شأن إدى أدى السماوات وتفضل منها وتنشق ومن الأرض وتفضل شباله هدى أن دعوه للرحمان ولدا وأما أن بغض الرحمان يتخذ ولدا وهذه الأصلا فشكرا صدقنا ثقنا الان وممكن انقطع اذا انقطع الخط قد سالتم ما, ما استطيع واعتذر اذا لو قصرت لكن الوقت هكذا الان لا املكه انقطع الخط فقد ادينا ما علينا قدر الامكان ب هذه الايه قال ودعوا الله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر ما خلط وطبعا وتوع... ام تنبئونه هو ده انكار انكار شديد تعريهم وهذا فيه كما قال علمونا الاستفهام هو الاستفهام انكاري التنبئون الله بما لا يعلم التنبئونه بشركاء له سبحانه جل في علاء في الخلق او في الاحياء او الاماتة او الرزق هو لذلك لا شريك له سبحانه جل في علاء لذلك طالب بن مسعود عندما سألنا السلام اكبر كبار قال ابتدع الله ندا وهو خلقك وأيضا قال الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى لا ليس ايسا أمر, امر ايسا ان يقول يا رب اسرع رب الله ربي وغربكم انه ما يشرب بالله فقد حرم الله عليه الكن والنار ونهى الظالمين وما الظالمين من انصار حتى الشرك الخفي دبيب النم الرياء لا يقبل الله تعالى وهو لا يمحى من على الراجع الصحيح قال الله تعالى انا انا اغنى الشركة على عن شيء فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري هو وشركه تركته وشركه ذلك قال الله العالم كلا أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم بظاهر من القول اختلف فيه العلماء على أقل تلف أم بظاهر من القول يعني بخرص وتخمين وظن ومثل هذه العقاد لا تكون بخرص ولا تخمين ولا ظن لأتياما أن هذه مسألة, مسألة سوحيد التي هي قبيعة الكون الكبرى هذا قاله الإمام المجاهد ثاني أم تنبيونه أم بظاهر من القول يعني بباطل من القول كشمس النار باطل هذا حق هذا حق لأن التوحيد ظاهر لائح كما, كما قال شاعر وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد قال لي تشاعر كيف يقصد إذا أم كيف يجحل الجاحك وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل جل فيه علام القول الثالث بكلام لا أصلاه ولا حقيقة هو خالد ترجم رب ردين فور مانوال بليز مغلق؟ مغلق؟ مغلق؟ مشترك عرب؟ اه اه اشعبت لهم جواه اعتذر لكم قراص اه يعني لكم كالخلب هنا و جزاك الله خيرنا سبحانه وتمهم و ربنا و الحمدك أشهد بالبال الهي للان استغصيرك وأتوب اليهي استمحوا ناس الله و جيبا باركم و جيبا باركم و جيبا باركم و شكرا الله و لكم السلام عليكم و ربنا ان الله لا لا لا, لا. تصافيرك السلام عليكم ابو